لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من فن امشاج شری فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَن شَاكِرٌ وَإِنَّهُ كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا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 واپی آتیم فوب تھین کان باتی اور نافی ہنواز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 عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ حُلَيْنًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُولَئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم